بسم الله الرحمن الرحيم آل عذاب شديد li What is قبلكم قوم نوح وعاد com KOÖ早 ويجنكم من أرضنا أو لتعوذوا النفير o Let me um, o fii Amen. ان ان في <تصفيق> دي نفيذ ربهم اذن ك شجرة قيافة أصلها ثابت وظهرها في السماء. تذكر قوم وما قالوا كلمه خفيفه ويفعل الله يركم <تصفيق> إلى aram رب برناني الصَّلَاةَ الصلا رَبَّنَ <تصفيق> اغْفِرْ Oh, fool. Oh. لم <تصفيق> تكونوا <تصفيق> I'm so قُرٌ but سَبّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحِسَابِ